صلاة الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. so الله أكبر الله.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 والسين والزيتون والطول سينين وهذا الولد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ربناه أسفل ساكنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم عجر ويغمون فما يكذبك بعنب الدين أليس الله بأحكم الحكيم؟ الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طير المعضوب عليهم ولا الظالمين آمين لإلهة الطريق رحلة الشتاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جور وآمنهم من حرم الله الله Yeah.